يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَقَافَزُونَ بَيْنَهُم إن لبثتم إِلَّا بِسُمٍّ إِلَّا عَشَرَةٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِسُمٍّ إِلَّا يَوْمَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدْرُوهَا قَعْقَعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ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 وانث الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم وما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم من ولا هضم وكذلك انزلنا القرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا